أرغب الله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحمن No. يا رب الدنيا بسم الله الرحمن <تصفيق> <تصفيق> أيها <تصفيق> أيها من <تصفيق> الإنسان <تصفيق> dad mo na فَإِذَا تَنَادَى النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالُوا سَلَامٌ قَنَوُوا وَذُمُّوا جَنُّوا جلالا جلال عزر إلى ربك يومئذ المستقر ينسبق يوم يوم الإنسان Эсу хаси диги са мен кемаса xin lần là đi la sao lên chưa u nay i Thank you. Тада, қонда, тан қона, ла қон ла, уна anh sen phá anh bàn لَيْسَ تَنَزَّلُ كَذَلِكَ قَادِرٌ permaid olaka. galaxies, ž player, a living to a close-up of puede ليس له الطعام إلا من ضريع الله <تصفيق> أفلا ينظرون إلى العيد لكي تقول قتل وإلى السماء كيف رفع وإلى الجنال كيف يصيبت وإلى الأرض كيف إن إلينا إلا ذهن ثم إن عدى إلا حسابه وذكر